بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ا ل أ م و ر التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في المنهاج مما زاده على المحرر أ و استدرك به على المحرر ر فمن م هذه ا ل أ و التي ضمها إلى المنهاج إلى وقلت ل المحرر على ل ي في س ت موجودة ا أنه نبه على بعض ي في و د بعض ا م ومنها بعض المسائل س ا ا ئ ل ل بعض ي خ ا لكم ف الرافعي في ف بها الإمام الترجيح ا الترجيح ن النووي في س أ ل ل ة م خ ا في ا ل ت ر ج ح الدرس ر ا ا ف في ع ي وقلت لكم ل الماضي إ ن الفتوى على ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى لا على ما رجحه الرافع ي بهذه المسائل التي اتخالفا بها ومن ذلك أ ن ه يزيد بعض ا ل أ م و ر يستدرك بها على الرافع إ ل ا أ ن ه ا ليست من قبيل ا ل م خ ا ل ف ة و إ ن م ا هي أ م و ر غفل عنها الرافعي في المحرر وهي لا بد منها ولذلك أ ض ا ف ه ا ا ل إ م ا م النووي إ ل ى المنهاج من محرر الفاظ وفي ت د المراد ل على المعنى و نفس الوقت تكون أ خ ط ر من ع ب ا ر ة ا ل إ م ا م ا ل ر ا س ع ي في المحرر ومن هذه المسائل وهي أ ه م المسائل التي أ ض ا ف ه ا الامام النووي إلى بل أضافها الى م ن ه ا أضافها ج بل ل إ المنهاج ذ ه بأسره ب فجعل م خلاصة يتطلب للمذهب هي بيان القولين ما دارس بيان ا هي و و ه ي ن و الطريقين والنص ومراتب الخلاف بين ا ل أ ص ح ا ب في جميع الحالات فقال فحيث في فمن الشافعي في فإن الخلاف الشافعي أقول القولين الأقوال وقد قوي القولين الإمام النووي الأظهر المشهور للإمام شرحنا هذا في الدرس الماضي وبيناه بيانا واضحة الذين الإمام الشافعي رضي الله تعالى ذكرهم بين عنه أو أو أي رضي إذا ق واما ي ل ل خ ا ف ب ي ن ه عبر ب اذا ل إلى ظهور مقابله على الجملة أ وأما ه ظهور ر إشارة إ ضعف الخلاف بين القولين أ و بين الاحتمالين في المسألة احدهما ل ل م س أ أ ة قوي جدا جدا والاحتمال الثاني ضعيف جدا جدا إ ل ا أ ن ه جائز ومن المحتمل أ ن يرد عند ذلك يعبر ا ل إ م ا م النووي عن الخلاف في هذه ا ل ح ا ل ة بقوله المشهور كذا يشير إ ل ى ضعف مقابله ضعفا شديدا ف إ ذ ا قال ا ل إ م ا م النووي في قولي أحد الاظهر ف ع ي أن أظهر من القولين كذا ربما يتبادر إ ل ى ذهن بعض القارئين أ ن هذه العباره ة التي ي قبيلي التخضيل في الطول أطول من عندما من معنى أنهم وحدوما من وعندما أقول فلان أكرم من إن فلانا فلان الثاني فلان فلان أقول أقول أفعل أطول ذلك الطول أطول اشتركا معنى ذلك أ ن ه م ا اشتركا في الكرم و أ ح د ه م ا كان أ ك ر م من ا ل آ خ ر ولذلك لا يجوز لنا أ ن نقول إ ن المسلم خير من الكافر أو أحسن من ا لانه ك ف ر ل أ لا يوجد عند الكافر حسن نستطيع أ ن نفاضل به بين المسلم وبين الكافر مهما بلغ المسلم من ا ل ف س ب ومهما بلغ من المعاصي ما لم يكفر ولا يجوز نقول لنا أن نقول إ ن الكافر الفلاني أ ح س ن من الكافر الفلاني ل أ ن ه لا حسن عندهما حتى ن م ي ز بينهما بل نقول ان الكافر الفلاني اسوا من الكافر الفلاني وهو وهو ه م او قوي الخلاف اذا قال الاظهر كذا ربما يتبادر الى بعض الان ان القولين قد اشتركا في الظهور الا ان احدهما اظهر من الاخر وربما زاد هذا الخاطر أ و هذا الاحتمال في أ ذ ه ا ن بعض الناس ربما زاده وضوحا وثباتا قول الشراح جميعا ب أ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة تشير إ ل ى ظهور المقابل على الجمله قالوا إذا قال الإمام النووي كلام ا ل ش ر ح جميعا المشعر بظهور مقابله معنى هذا أ ن كلا القولين ظاهر إ ل ا أ ن أ ح د ه م ا أ ظ ه ر من الاخر آ خ ر معنى ذلك أن ذلك ل ك القولين صحيح إلا أن أحدهما ا ل صحيح أن من صح آ كيف يستوي هذا في العقل و أ ح د القولين يقول إ ن ا ل م س أ ل ة حلال و ا ل آ خ ر يقول إ ن ه ا حرام كيف يستويان كيف يصير في دين الله كيف يجتمع في دين الله قولان أ ح د ه م ا يقول إ ن هذه ا ل م س أ ل ة ج ا ئ ز ة و ا ل آ خ ر يقول إ ن هذه ا ل م س أ ل ة م م ن و ع ة هذا لا يمكن للعقل أ ن يقبله بحال من ا ل أ ح و ا ل ولذلك نقول حينما ينص ا ل إ م ا م النووي على أ ن القول الفلاني أ ظ ه ر هذا يدلنا ونفهم منه أ ن القول ا ل آ خ ر ضعيف لا م ح ا ل ة ولا ي ف ت ا به إ ذ ا قال الشافعي لمس الرجل اللامس ر ج ينتقض و ض و ء كالملموس وقال النووي إن ه ذ الاظهر ا ق و هو ل ل أ معنى ذلك أ ن هناك قول آ خ ر يقول إ ن الملموس لا ينتقض و ض و ء فهل يجوز لنا أ ن نقول وكلاهما صحيح مستحيل هذا في الشرع لا يمكن أ ن يوجد في شرع الله م س أ ل ة و ا ح د ة يقال فيها هذا حلال حرام لا يمكن أ ن يوجد هذا أ ب د ا ولذلك نقول حينما يقول النووي و ا ل أ ظ ه ر أ ن وضوء الملموس ينتقض كوضوء اللامس نفهم من هذا أ ن هذا الذي يفتى به و أ ن مقابله وهو أ ن وضوء الملموس لا ينتقض إ ن م ا هو قول ضعيف ل اذا يفتا به إ لماذا عبر ا ل إ م ا م النووي في هذه ا ل ح ا ل ة ب ا ل أ ظ ه ر و قال الفقهاء المشعر بظهور مقابله قالها مرادهم بظهور مقابله على الجمله ة وجهة قوية الدلالة نحن قلنا إذا اشتد الخلاف بين القولين وكل منهما له نظر إلا أن من عند ن أحدهما أوضح ح وأقوى الخلاف وكل له إلا الآخر ذلك إذا اشتد في ر وقالوا ك ن الاخر ايضا ق ي ك م لو ت ص ا ر ع رجلان قويان كلاهما من الابطال المعروفين كل واحد منهما يحتمل ان يغلب الاخر فاذا غلب احدهما ا لا نستطيع ان نقول ان الاخر ساقط وهالك هو قوي اجمالا لكن في هذه ا ل ح ا ل ة نحن حكمنا بالغلبة لخصمه عليه لكن ليس معنى ذلك انه ساقط له ق و ة على ا ل ج م ل ة و لو التقى مع غيره من الناس لغلبهم و لكنه امام هذا الخصم القوي كان ضعيفا فاذا مقابل الاظهر اذا ما قارنا ن بالاظهر فهو ضعيف الفتوى على الازهر هكذا افتوا على ومقابل الازهر ضعيف. ما نفتي به. لكن له ظهور في الجملة ضعيف ظهور قوة به طيب نفتي ما الجملة ودلالته واضحة ودلالته ي أ ت ي واحد من الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن غير ا ل إ م ا م النووي و ي ر ج ح مقابل ا ل أ ظ ه ر على ا ل أ ظ ه ر عند ذلك من الذي يكون الاظهر أ ظ ه ر ل ل الذي جعله الإمام النووي ضعيفا يكون عند ذلك الفقيه ل م ق ا ضعيفا ا ب يكون عند هو أ ويكون ما رجحه النووي هو المقابل له الذي حكمنا عليه حكمنا ما المقابل لمقابلي بالضعف بالنسبة رجحه له وهكذا جرى ما بين الامام إ م ل ن و و ي الرافعي بين ا إ م م ا ا ل ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها ا ل ط ر ف من ج م ل ة ا ل أ م و ر التي استدركها النووي على الرافعي حوالي النووي اعترض بها مسألة على الرافعي خمسين وأفتى قوله بخلاف يقول الأظهر أ ن ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها الطرف لا يعفى عنها إ ذ ا عند ا ل إ م ا م الرافعي القول المقابل ل ل أ ظ ه ر الذي اعتبره ضعيفا يعفى عن ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها الطرف لكن الإمام النووي وقال للرافعي قلت ذا القول جاء ذا أظهر والله اعلم يعني الذي حكمت عليه يا رافعي ب أ ن ه مقابل ل ل أ ظ ه ر و أ ن ه ضعيف لا ي ف ت ا به هو في نظري ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي ويجب أ ن تكون عليه فتوى وهكذا كان كما قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله كثير من الناس وربما كان وربما من من العلماء الناس سمعت بعض العلماء يدرس ويقول إ ن مقابل ا ل أ ظ ه ر ي ظاهر ومقابل الاصح صحيح ويعلم الطلاب هذا فقلت له هذا يستحيل أ ن ي س ت م ع في العقل أ ص ل ا لا يمكن أ ن يوجد في الشرع ولا في العقل أ ن نجد م س أ ل ت ي ن كل و ا ح د ة من ا ل م س أ ل ت ي ن ج ا ئ ز ة واحده تقول حلال واحده تقول حرام لا يجتمعان في دين الله تعالى أ ب د ا الحق واحد ولا يتعدد ولا سيما إ ذ ا كان القائل واحدا لا يمكن أ ن يتعدد الحق نقول هذا حق وهذا حق وأحدهما ظالم والآخر مظلوم أحدهما ظالم ي ف ت ب ي و ا ل آ خ ر لا يفتبي. أحدهما يفتبي ي ق و ل ل ح ان ل والآخر يقول حرام ما ي م ك أن ي تنتبهوا م ع ه فأرجو أ ن ت لهذه ا ل م س أ ل ة و أ ن تفهموا مراد ا ل ف ق ه ا ء بقولهم المشعر بظهور مقابله مرادهم أن المقابلة له ظهورٌ إجمالي له ظهورٌ على الجملة ظهور ظهور له له أن على كما نص على ذلك ا ل أ ئ م ة المتقنون والمحررون والمدققون من علمائنا رضي الله عنهم إذن اذا قوي الخلاف وكان القولان ل ل ش ا ف ع الراجح منهما يشير إ ل ي ه النووي بقوله الاخر ف إ ذ ا ضعف الخلاف أ ح د ه م ا كان قوي جدا جدا جدا واضح الدلالة و ا ل آ خ ر ضعيف جدا جدا ليس واضح ولكنه احتمال يرد عند ذلك يعبر النووي عن القوي جدا بايش يعبر عنه بقوله المشهور بغرابة مقابله المشعر بغرابه ل السراح قالوا ل مقابله ش ع ر بغرابة م احتمال لكنه غريب وبعيد وضعيف جدا الان سؤال أسألكم إياه ايهما أ اقوى الاظهر او المشهور الاظهر اقوى ام المشهور الذي يتبادر الى الاذهان أن ان ل أ أقوى ظ ه ر م الاظهر م ش ه و ر ل يتبادل إلى الأذهان ذ ي أن أ أ ق و ى من المشهور ولكن ا ل ح ق ي ق ة أ ن المشهور أ ق و ى من ا ل أ ظ ه ر وذلك ل أ ن ا ل أ ظ ه ر له خصم قوي وعنيد يمكن أ ن ينتصر عليه في كل ل ح ظ ة كما كان الأمور ما الرافع وبين النووي الرافع رجح قولا والنووي خلافا حدث رجح رجح في بين وبين للنووي أ ن يعمل مثل هذا العمل لو كان القول ا ل آ خ ر الذي جعله الرافع جعله ضعيفا لو كان ه ا ل ك ا م ر ة و ا ح د ة ولكن لما كان قويا له ظهور اجمالي استطاع أ ن يجعله أ ر ج ح القولان متصارعان القولان متناظران متقاربان يرجح احدهما على ا ل آ خ ر ب د ق ة نظر وبظهور دليل ولكن المشهور خصمه ميت القول الثاني المقابل أو ا ا ح ت م ل مجرد احتمال شرعي أو ا ح ت م ا ل عقلي ويتمتع ا ل ذ ك بكل طاقته وقوته لا يوجد أ م ا م ه شيء يمكن أ ن ي أ ت ي في يوم من ا ل أ ي ا م ويكون هو ا ل أ ق و ى لو اجتمع بطلان من أ ب ط ا ل العالم في ا ل م ص ا ر ع ة كل واحد منهما خائف من ا ل آ خ ر ويتوهم أ ن ه قد يغلبه ويظن في نفسه أ ن ه سينتصر يحاول هذا وبناء ذلك مهزوز أ م ا عندما ي أ ت ي واحد من أ ب ط ا ء العالم في المصارعه ويلتقي مع طفل صغير هل يحسب له ح س ا ب أ ي ه م ا يكون أ ق و ى هذا البطل مع الطفل الصغير أ م البطل مع الخصم العنيد المقاوم له لا شك أ ن الذي يقف أ م ا م الطفل الصغير ما يأبه لا ش ي ء و ل يفكر و لا يحسب حساب متمتع بكل طاقته و قوته هذا هو ش أ ن ا ل أ ظ ه ر والمشهور ر ا ل أ ظ ه ب خ ص م ه ق و ة للقول ا ل آ خ ر ق و ة ولكن المشهور القول الآخر المقابل له غريب ضعيف لا و ج ه ة له أ ب د ا ولذلك كان المشهور متمتعا بقوته كاملا هذا الكلام بذاته سنقوله تماما حينما نتكلم على ا ل ص ح ومقابله إ ذ ا كان الخلاف بين قولي الامام الشافعي يعبر الإمام ا ل ن و عن ذلك ب ا ل أ ص غ ر انتهينا من هذا وعرفنا كل ما فيه ف إ ذ ا لم ينص الشافعي على ا ل م س أ ل ة و إ ن م ا نص عليها ا ل أ ص ح ا ب رضي الله عنهم سواء منهم من كان ملازما للشافعي أ خ ذ عنه مشافهه او كان ممن جاء في الطبقات ا ل أ خ ر ى ا ل لم تلقى الشافعية ت ي وإنما أ خ ذ مذهب ت مجتهدين ت ت عن عن ع من فإن أصحابه أو عن أصحاب أصحابه أقواله ما دام ب س ر أوجها المسألة المذهب في في التي لم ينص عليها الامام رحمه الله أ و نص عليها واختلف ا ل أ ص ح ا ب في تفسيرها وفي فهم المراد منها عند ذلك يصير الخلاف ليس بين قولي الإمام الشافعي الشافعي بين وإنما بين بين من مراد ذلك هذا الخلاف ليس قولي الإمام المسألة أقوال الأصحاب المسألة أقوال الأصحاب الإمام قاله الأحكام الخلاف يصير في في في فيما فهم أو أ و هذه ا ل أ ق و ا ل التي يقولها الاصحاب نسميها بالاوجه, نسميها بالأوجه وهي أ ق و ا ل و أ و ج ه لمجتهدي المذهب الذين لم يصلوا ر ت ب ة الاجتهاد المطلق و إ ن م ا كانوا في م ر ت ب ة أ ق ل من هذه ا ل م ر ت ب ة يجتهدون اجتهادا جزئيا هؤلاء يسمون بمجتهدي أ ص ح ا الوجوب ب ي س و ن م المذهب ف إ ذ ا اختلفوا في ا ل م س أ ل ة نفس الكلام الذي قلناه في قولي ا ل إ م ا م الشافعي نقوله ا ل آ ن في أ ق و ا ل الاصحاب ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله ك ان منهجه أن يرجح ما عليه جمهور ا ل أ ص ح ا ب غالبا هذا منهجه ولكن الإمام النوم الإمام الله تعالى لم يلتزم هذا المنهج وقد نص على هذا في كتابه المجموع كتابه هذا هذا رحمه في يهولنك وقد قال نص ولذلك القائلين قال الجمهور فربما كان الحق مع الواحد وكان من الجمهور ل من مع و أبعد ولذلك كان منهج ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى دائرا مع الدليل حيث دار فحيثما وجد الدليل حكم في ا ل م س أ ل ة وحيثما لم يجد الدليل لم يحكم بها فإذا منهج لم يكن منهجة إمام الرافع في في إمام السير وراء الجمهور في المسألة منهجه لم منهج يكن و إ ن م ا كان تابعا للدليل في هذه المساله أ ل ة ف إ ذ قوي ا خ ل أقوال الأصحاب أقول على ا ما بناء ف بين ن و ك م الجمهور ا ل أو فاذا ئ ة ل ل ل ي ة إ قوي الخلاف بين أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب أ ح د ه م ا استدل وكان دليله واضحا قويا جدا وخصمه استدل وكان دليله أ ي ض ا و ا ض ح كلاهما له وضوح إ ج ب ا ل ي ولكن قول الفريق الاول بغض النظر عن كونهم الجمهور ام من قلة بغض ا ل ن ظ ر عن ه ذ اذا كان كلامهم اوضح واقوى عبر عنه الامام النووي بالاصح فاذا إذا قال الإمام الاصح م ا النووي ل كذا نفهم ان الخلاف الان ليس بين قولي الشافعي وانما بين ا ق و ا ل الاصحاب و أ ن الخلاف ة قوي بين ا ل أ ص ح ا ب إ ل ا أ ن هذا القول أصح من اقوى ل ل الآخر أو أ و ق من القول ا ل آ خ ر ولذلك عبر عنه ب ا ل أ ص ح قال الشراح المشعر ب ص ح ة مقابله هل معنى ذلك أ ن مقابل الاصح صحيح لا قلنا هذا مستحيل لا يمكن أ ن يوجد في الشرع ق والاخر ل ح ل ل و ا آ يقول هذا حرام ويكونان صحيحين لا يمكن أ ن يوجد هذا في الشرع ا ا د ه م م ل ش ر المشعر المشعر بظهور مقابله في التعبير بالأظهر بصحة مقابل بصحة مقابله مقابله فمقابل به الأصحي صحة الجملة الجملة الجملة الجملة كقولهم يعمل وإلا لا على على على لكن له صحة على أي أي في ضعيف و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ص ح ضعيف لكن لو نظرنا اليه مجردا نجد وجه اظر ونجد لقائله يعني مكانه ليس قوله سائطا كليا ف إ ذ ا ضعف الخلاف بين الاصحاب أ ص ح ا ب القول ا ل أ و ل بلغوا ا ل ذ ر و ة العليا في الاستدلال والوضوح و أ ص ح ا ب القول الثاني كلامهم مجرد احتمال فقط مجرد احتمال عقلي أ و شرعي عند ذلك يعبر ا ل إ م ا م النووي عن ا ل أ ق و ى بالصحيح لذلك قال وحيث أ ق و ل ا ل أ ص ح أ و الصحيح فمن الوجهين أ و الاوجه أ ي ل ل أ ص ح ا ب ف إ ن قوي الخلاف قلت ا ل أ ص ح و إ ل ا الصحيح اشار إ ل ى ضعف مقابله ك ل ي وأي يوم أقوى الصحيح الصحيح أقوى أم الأصح الصحيح الصحيح من الأصح ل أ ن مقابل الصحيح ساقط نهائيا و أ م ا مقابل الاصح فله ص ح ة على ا ل ج م ل ة ومن المحتمل أ ن ي أ ت ي إ ن س ا ن آ خ ر غير ا ل إ م ا م النووي ويرجح أ ن خلاف ما رجحه الامام النووي وقد وقع هذا بين الرافع وبين النووي وبين النووي وغيره من الاصحاب رضي الله عنهم جميعا وبعض العلماء أو بعض اصحاب ل ل ع بعض م ا ء او الحواشي ذكر في هذه ا ل م س أ ل ة ق ا ل بعض الأصحاب يقولون ان ل ل ا ص ح ب ي ق و و الاظهر اقوى من المشهور وليس ا ن ا ص ص ح ح اقوى من ل و ل ي مرادهم من ا ل ح ي ث ي ة التي ذكرتها أنا الآن وانما مرادهم قال الاظهر لما كان القول الاخر له ظهور على ا ل ج م ل ة وكانت له و ج ه ة نظر لقائله و ج ه ة نظر ل ل إ م ا م الشافعي و و ا ض ح بينه قال الترجيح في هذه ا ل ح ا ل ة يحتاج إ ل ى بذل جهد أ ك ب ر ل أ ن ك أ م ا م قولين ي ك ا د ا ن يكونان متكافئين أنت حتى ترجح أ ح د القولين على ا ل آ خ ر لابد أ ن تبذل جهدا أ ق و ى و أ ن تفكر تفكيرا أ د ق حتى تستطيع أ ن تصل إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة وبناء على ذلك ما نصل الى هذه النتيجه الا لقوتها وثبوتها وظهورها فمن هذه الحيثيه ربما رجح بعض الناس الاظهر على المشهور والاصح على الصحيح و إ ل ا من حيث ضعف المقابل فالمشهور اقوى من الاظهر والصحيح اقوى من الأصحي و قال د نص ص أ ح ب ن ا ع ى ه ذ الامام في وفي حواشيهم شروحهم ا ق ل إ النووي وحيث أقول اقول ل ن ص ي النص كذا قال فهو نص الشافعي رحمه الله مثل الأظهر قال لكن الفرق بين الاثنين بين النص و ب ي ن الاظهر أ أن ظ ه ر ل أ له مقابل قال قاله الشافعي احتمالان قاله الشافعي ما إمام رجحنا ونحن الاحتمالين الاخر. على لكنه ولكن الامام الاصحاب رضوان الله عليهم اختلفت و ج ه ة نظرهم فذكروا وجها اخر يخالف قول الامام في هذه المساله أ ل ة و ك ن هذا ا و ج ضعيفا فاذا قال النص كذا أو النص او او ا ل م س أ ل ة في النصر نفهم ان هذا من قول الشافعي ونفهم ان هناك وجه للاصحاب ذكروه وهو ضعيف ليس ضعيفا ضعيف الواقع على الشافعي ليس في كثيرا في الجديد القديم سنشير اليه قريب ويكون فقد خلاف افتى لان الاصحاب قالوا لا لانه ضعيف في وإلا الامور قال اصحابنا ما من من هناك رجح به مذهبه بعد وجه كما ضعيف أو قول هو مخرج إيش ا ل ق و ل ا ل م خ ر ج ويكون ه ن ا ك و جميعا ه ضعيف أو قول خ ر ج ج انتبهوا الأئمة م يذكرون مسائل م ت ن ا ظ ر ة م ت ش ا ب ه ة في نظر ا ل أ غ ر ا ر في بادر الري عندما يسمعها الانسان إ ن س تقول هاتان م أ ل ت متشابهتان يجب أن يكون حكمهما ولكنه عندما يأتي واحدا الفقهاء يجب ولكنه أن يكون نصوص إلى يجد الفقهاء ف ينصون ا على أ ح ك ا م م ت ب ا ي ن ة بين ا ل م س أ ل ت ي ن عجيب كيف تتشابه ا ل م س أ ل ت ا ن ويختلف حكمهما شيء غريب ا ل إ ن س ا ن الجاهل أ و المبتدئ أ و ا ل أ غ ر ا ر الذين لا خ ب ر ة لهم بالفقه ع ل ل م ب ا يستنكرون هذا يقولون م س أ ل ت ا ن متشابهتان أن تختلفان أن يختلف حكمهما ولكن عندما يدقق ا ل إ ن س ا ن النظر يجد أ ن ه من الواجب أ ن يختلف حكمهما هكذا يجب أ ن يختلف ولا يمكن أ ن يتحدا في الحكم ولذلك قال الفقهاء والعلماء رحمهم الله ليس الفقه أن يحفظ ان ل إ س مسائل ا العلم ا ن آلة ل ل هذه ت يحفظ ت ه الانسان ما تحتاج عدت إ ى عقل ل أ ص أي إ عند ذات يحفظ مسائل ا ل ف ق ه ل ك ن م ا فقيها الفقه يصل هو الذي يعرف ا ل أ س ب ا ه والنظائر بمجرد سماعه ب ا ل م س أ ل ة يستحضر كل نظائرها ويظهر الفروق والموانع يقول هاتان مسألتان ولكنهما تفترقان هذه حكمها وهذه حكمها ويظهر المانع الذي يمنع إجراء الحكم الواحد على هاتين المسألتين وهذا كثير تفترقان الفقه ولكنهما وهذه الواحد وهذا وملئت مسألتان المانع الحكم على هاتان هذه حكمها حكمها كذا كذا إجراء جدا سحنت وملئت كتب الفقه م ث لا ه ذ و ا س يمكن ا الإمام شرح ا لانسان ل م م ك ان أن يصير فقيها أ ن ا في نظري إ ذ اذا لم يقرأ التحفة إ كان يريد فقيه ام ي ق ر أ ويفهم ا ل ع ب ا ر ة يحفظ سهل هذا أ م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصير خبيرا في الفقه و تصير ض ل الفقه ع ا في ت عنده ملكه ف ق ه ي ة لابد من ق ر ا ء ة ا ل ت ح ف ة ل أ ن صاحب ا ل ت ح ف ة ع ج و ب ة من الاعاجيب لا يترك ا ل م س أ ل ة إ ل ا بعد أ ن يذكر نظائرها و أ ش ب ا ه ه ا ويذكر الفروق والموانع بينها وبين غيرها ولذلك كان يمل الناس من القراءه ة ف ي لأنه من أول من ح ر فيه ق ر أ ف ي أقلسة وذكر في هذه الأقلسة القارئ الموانع لماذا لم يمل القارئ العادي وذكر هذه كلاما نجريها؟ يريد مبسطا سهلا منهم في ولكن العالم ما يشبع وما يرتوي ولا تطمئن نفسه إ ل ا عندما ي ق ر أ مثل هذه الكتب حتى يعرف لماذا أ ع ر ض الفقهاء عن الحكم الفلاني إ ل ى الحكم الفلاني و ا ل م س أ ل ة و ا ض ح ة بينه اليوم كنت أ د ر س في ا ل و ص ي ة فمر معنا أ ن ا ل و ص ي ة تجوز للمرتد هكذا قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ولكن في مباعث الوقف قالوا الوقف ما يصح على المرتد هاتان مسالتان متناظرتان عندما ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن أ ن الوقف لا يصح ع للمرتد ى ا ي ق ولكن قبيع الوصية أيضا لا المرتد ل و تصح الفقهاء قالوا ا ل و ص ي ة تصح للمرتد ولا يصح الوقف على المرتد من مجهولا معدوما نسبة للإنسان أن يبيع مجهولاً. لا يجوز للإنسان أن للبيع يبيع يبيع قالوا لا لا يجوز يجوز نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وعندما تكلم الفقهاء ع ل ى ا ل و ص ي ة للذم قالوا يجوز لك أ ن توصي له بما يجوز لك بيعه إياه. نفس مباحث البيع بالمجهول بعبد عبدين بسيارة ببيت بيتين بفلان إياه في الوصية وفي يجوز يصي يجوز يصي سيارتين مع ذكروا الوقت قالوا للإنسان هذا لا نفس نفس أن أن من من من يجوز أن بيعه يجوز له أ ن يوصي بالمعدوم أن يقول التمر الذي سيخرج على ا ل ش ج ر ة أ و ص ي به لفلان مع أ ن ه م ا يجوز بيعه يقول الحمل الذي ستحمله ا ل ن ا ق ف ل ا ن ي أوصي ة به ل ف ل ا ن قال ي ج و ز اوصي ل به مع أنه ب ا لفلان ا ت ا ق يجوز بيعه ي ب الفقهاء لماذا خالف الفقهاء بين هذه, هذه المسائل. مع أنها هنا تظهر الفقه وهنا يظهر الفقه المسائل متشابئة قال براعة مع الذي ضاع في هذا العصر فيذكر في وذكروا ا التي منعت من إجراء الحكم في هاتين المسألتين على طريقة واحدة ن منعت من ع على في طريقة و لكل و ا ح د ة من ا ل م س أ ل ت ي ن حكما أ ن ا م ا أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م في ا ل و ص ي ة ولا أ ت ك ل م في البيع أ والوقف و إ ن م ا أ ذ ك ر لكم مسائل م ت ن ا ظ ر ة خ ا ل ف ا ل ف ق ه ا ء في ا ل ح ك مع هذه المشكله ي يريد ب ل ك في المشكله اي كتابين ق في المشكله ا ل القادم في ا ل ن م ش ا ل ه في ع رحمه ا ل ل ه و ي ك و ل ه ا ض في ا و و ق ل م خ ر ج ي ش ا ل ق و ل ا ل م خ ر ج ق ا ل القول المخرج؟, المخرج في بعض ا ل ح ا ل ا ت يوجد عندنا م س أ ل ت ا ن متشابهتان متناظرتان م ئ ة ب ا ل م ئ ة وحينما نقراهما يتبادر إ ل ى ذهننا أ ن الحكم فيهما واحد ولكننا حينما ن أ ت ي الى ا ل ث ق ر نجد أ ن الحكم مختلف مثال هذا س ي أ ت ي معنا بعد صفحات أ ن ه ي ج و د ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا اشتبه عليه ماءان إن آن من ضوءنا أحدهما فاذا الكلب و غلب ك الإناء على ظنه ان هذا الاناء طاهر ب ا ل ق ر ا ء والعلامات يشف و الكلب باي ج ه ة من أ ي ج ه ة رجع مكان الرشاش في أ ي ج ه ة آ ث ا ر ا ل أ ر ج ل في قرائن ك ث ي ر ة يستطيع بواسطتها أ ن يشتر إ ذ ا تمكن قال ف إ ذ ا غلب على ظنه أ ن الكلب ولغ من هذا ا ل إ ن ا ء نحكم بنجاسته ويبقى ا ل إ ن ا ء الثاني طاهرا وفي يتوضع يتوضع توضع تفصيل في في الثاني الثاني يندب هذه سنذكره مكانه الله هذه له الحالة الإناء شاء الإناء قال الحالة على من إن من أ ن يريق ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظنه أ ن ه نجس حتى لا يتغير اجتهاده م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ا أ ن ه كان ب ح ا ج ة لهذا الماء كان في السفر إذا الإناء الإناء الذي ما بيدا للدواب المحترمة التي معه لكنه عند صلاة العصر مثلا جاء من الإناء الذي ظنه طاهرا صلاة الظهر اجتهاده قال لأنا الظهر يطعمه معه من حكمت شربه يسقيه لكنه ظنه له عليه وتوضى ليتوضأ فتبين يدى في في عند خطأ نجس أنه هو الطاهر والذي حكمت عليه بأنه طاهر هو هذه والذي النجس ماذا الحالة يعمل في حكمت قال الشافعي رضي الله عنه لا ي ت و ض أ من ا ل إ ن ا ء الثاني حتى لا ينقض ت اجتهاد باجتهاد للقاعدة الثقهية المعروفة لا ينقض قال لحد لأن ينقض يريقهما اجتهاد باجتهاد إما يخيطهما الجميع نجسا الحالة هذه أنه أمرين ويتيمم يصير في ويتيمم أو أن ولا يتوضا بالماء الثاني ما يعمل باجتهادي الثاني و ا ل ق ا ع د ة م ع ر و ف ة لكم جميعا وكثير منكم من درس هذه القواعد الفقهيه ة بالتصلي باب لأننا فتحنا ا ا لو ت نقض ج ا ا د ب ل ا ا ج ت ه د ل أ د عدم ى إلى هذا ا س ت ق قاضي ا الأحكام بالحق ض ل ويحكم يجد ف ل ل ا فإذا ا ا ن ذهب ق ض ي يأتي ا ل ق وينقض تستقر ينتقض ا هذا الحكم ولا تستقر أحوال البشر الاجتهاد ما بالاجتهاد قاعدة مسلمة قال الشافعي ما يعمل باجتهاديه ض ي آخر مسلمة يعمل طيب خلصت من هذه ا ل م س أ ل ة لناتي إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى م ش ا ب ه ة لهذه ا ل م س أ ل ة قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله لو أ ن ا ل إ ن س ا ن كان في الصحراء وكان الغيم مطبقا ما يستطيع أ ن يرى به الكواكب والنجوم والقمر أ والشمس حتى يستدل على ج ه ة ا ل ق ب ل ة ماذا يعمل كيف يصلي قال قد باجتهاده ما أمكنه. بغض النظر عن الغيم قد تكون السماء يصلي مصحية ويخطيه بغض تكون اجتهاده أمكنه عن في اجتهد الانسان في ج ه ة ا ل ق ب ل ة وتبين لو ان ج ه ة القبله في الشرق قد يصلي الى الشرق فاذا كان في ا ل ر ك ع ة الاولى بعد ان ا ل ركع ر ك ع ة الاولى وسجد ا قام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة لما وقف قال انا ا خ ط أ ت في هذا الاجتهاد ا ل ق ب ل ة الى الشمال قال فانه يلتفت فورا هكذا نص الشافعي يلتفت فورا الى الشمال ويصلي الى الشمال يعمل باجتهاده الثاني فاذا الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة صلى للركعة ثم تغير اجتهاده ا ل ق ب ل في الغرب قال يتوجه الى الغرب ويصل ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة الى الغرب يعمل باجتهاده ا ل ث ا ل ث ف إ ذ ا صلى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وقال ا ل ر ا ب ع ة تغير اجتهاده قال ا ل آ ن القبله الى الجنوب قال يعمل باجتهاده وطبعا نحن ما نفترض انه يعبد انه يهزم لا فعلا الانسان ا س ت ب ا ت عليه الجهات واضطرب امره وكثيرا ما يقع عند الناس هذا قال الشافعي يصلي أ ر ب ع ركعات إ ل ى أ ر ب ع اجتهاد وطبعا هذه ح ا ل ة ن ا د ر ة و ش ا ذ ة وقلما تقع لكن الشافعي نص عليها وقال يجوز للانسان إ ن س أن يعمل باجتهاده الثاني كان منعت ن يعمل إلي يا شافعي ماذا ل باجتهاده ا أن يعمل ب ان ج ت ه ه ا ا ا د ل ث يعمل في في ي حالة اشتباه المناق لا قلت باجتهاده الثاني معه مسألة الشهات القبله وفي قلت يعمل باجتهاده الثاني هاتان م س أ ل ت ا ن متناظرتان متشابهتان م ئ ة بالمياه نصصت على في باب المياه ل أ ن ه لا يجوز له أ ن يعمل باجتهاده الثاني ونصصت في مباحث ا ل ق ب ل ة ب أ ن ه يعمل باجتهاده الثاني لماذا أ ل ا يوجد في ا ل ث ا ن ي ة ن ق ض للاجتهاد بالاجتهاد كيف فرغت بين ا ل م س أ ل ت ي ن أ ن ا أ ق و ل ه ا ا ل آ ن اجمالا الفرق بالمسالتين لنصل إ ل ى موضوعنا الذي يذكره النووي وحينما نصل ل ل م س أ ل ة في مباحثها نتكلم عنها إ ن شاء الله بالتفصيل ا ل إ م ا م الشافعي ما قال الفرق والفقهاء ذكروا بعض الفروق أ ن ا س أ ذ ك ر لكم فروقا ا ل آ ن ما ذكرها الفقهاء وعندما نصل إ ل ى مباحث ا ل م س أ ل ة نذكر ما قاله الفقهاء فيها إ ن شاء الله أ و ل ا ا ل ق ب ل ة ك ا ل و ص ي ة القبلة كالوصية اغتفر فيها أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لم تغتفر في المياه الماء ا ل ن ج س ي ج ي ز و ض و به إ ذ ا اشتبه الماء آل ما يتيمم ع و ا ن يخلطهما ويتيمم أ و يريقهما و ويتيمم ا ل ق ب ل ة تسومح فيها بما لم يتسامح به في المياه ولذلك يجوز ل ل إ ن س ا ن إ ذ ان ك ا مسافرا أن يصلي ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة إ ل ى حيث توجهت به دابته ويجوز ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان في قتال في ح ا ل ة الخوف أ ن يصلي إ ل ى أ ي جهه كان يضرب ا ل ض ر ب ة ويطعن ا ل ط ع ن ة وهو يصلي مستقبلا ً ا ل ق ب ل ة ومستدبرا ً لا ت سومح في ا ل ق ب ل ة ولكنه لم يتسامح في المياه بهذا نجيس وأنت ملاقن للنجاة ما صلاتك باتتاق الفقهاء ما تصح ما تصح الصلاة الإنساني الذي يحمل النجاسة وبإمكانه يزيلها يحمل أن فلو تغير اجتهادك في ا ل ق ب ل ة أ ن ت تصلي الى الجهه ا ل ث ا ن ي ة مع حكمك ب ص ح ة الصلاه ة إلى ل ا ج ة الى أ و ل من تقضى ا ج ت ه ا د ب ا ج ت ه ا د و ه ذ ه ا ل أتكت من ا ل س ر ع و ل من قبلنا لأن الشارع تسامح في أمر القبلة. بينما في مسائل المياه لو عمل باجتهاده الثاني معنى ذلك أ ن ه يجب عليه أ ن يغسل كل مكان اصابه الماء في اجتهاده الاول لانه نجس ويجب عليه ان, يغسل ثيابه لأنه صارت متنجسة. ويجب عليه أن يعيد صلاته ل أ ن ه صلى بدون وضوء أ و صلى متوضئا بماء النجس ما يصح ا و ض و ء منه وبناء على ذلك ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد من ميز مسألة القبلة وبين مسألة بين وبين أجل الشافعي القبلة هذا الاجتهادي ا ل في أ وهناك و فروق اخرى ذكرها الفقهاء سنتكلم عنها في م و ط ن ي ا وهذا الفرق الذي ذكرته لكم ما ق ر أ ت ه في كتاب ولكني على يقين ب أ ن ه من الفروق وربما يكون بعض الفقهاء قد نص علي ه الله تعالى أن أكون مصيباً في هذا الإمام رحمه الله وهو وأسأل أكون الوجود أن أصحابنا أصحاب ابن إلى المسألة سريش سريش تعالى الإمام إلى وقال مصيبا ابن جاء كبار ابن جاء من في ا ل إ م ا م الشافعي نص في المياه على أ ن ه لا يعمل بالاجتهاد الثاني قال انا فاهم الموضوع ابن سريج ونص في ا ل ق ب ل ة على أ ن ه يعمل بالاجتهاد الثاني ابن سوريش قال ما دامت المسألتان متناظرتين متشابهتين أنا حجيب قول من القبلة وأضعه في الطهارة الطهارة الاجتهاد أواني حجيب بقول من الطهارة في من من سوريش قول وأضعه وآتي في في وأضعه في سريش القبلة ابن قال الثلاثان أن متناظرتان وكما أ ن الشافعي ة أ ف ت ى بعدم جواز ي العمل بالاجتهاد الثاني في ا ل أ و ا ن ي أ ن ا أ ق و ل لا يجوز له أ ن يعمل بالاجتهاد الثاني في ا ل ق ب ل ة نقل القول من ا ل أ و ا ن ي إ ل ى ا ل ق ب ل ة وفي نفس الوقت قال وكما أ ن الشافعي ة نص على أ ن ه يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعمل بالاجتهاد الثاني في ا ل ق ب ل ة أ ن ا أ ن ق ل هذا القول و أ ض ع ه في الاواني ف أ ق و ل يجوز له أ ن يعمل بالاجتهاد الثاني في الاواني أ و ن لكن ي هذا ق ل ل الشافعي هذا ليس قولا للإمام الشافعي إ إ م م ا هذا و م ا ابن هو قول خرجه قول ر س ج سوريج رحمه غير فصار أصحاب من المسألة الله تعالى ابن الشافعي أو في المسألة قول منصوص للشافعي وقول مخرج لمن لابن سريج منقول ل لالشافحي قول العمل بالاجتهاد الثاني وقول لابن الطهارة ش ا بجواز ف ع بعدَم يكون سوريش منصوص من مخرج ج و ا ز العمل في الاجتهاد الثاني اذا الان فهمنا معنى كلام الامام النووي وحيث اقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج. إذا قال النص كذا اسهم على طول وجه او مخرج اسهم يجد اذا النص ان هناك أحد امرين كذا على احد يجد وجه ضعيف أو أنه يجد قول مخرج خرج هذا القول من مساله نظيره لهذه المساله في مكان اخر من مباحثك من م س أ ل ة إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى وبناء على ذلك ينسب قوله قول المخرج ف المذهب يوجد هذا القول في المذهب ولكنه ما ينسب لمذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ما لإمام ما محمد بذاته الشافعية قال بهذا القول صلى الله ينسب سيدنا لأبن صلى على وعلى آله وصحبه, وصحبه.